متولي شيء من العجائب هو أرانب لمن يساق القمر من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي فيها عماد يونس وصفية صبري أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة وفي هذه الصهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية ونبدأ اللقاء أعزائي المستمعين بالكاتب المسرحي بهجة أمر وهو من مواليد السابع والعشرين من شهر يوليو عام 1937 ومن أشهر كتاب الكوميديا لمسرح القطاع الخاص بدأ كتاباته بعمل لمسرح التلفزيون وكان أول أعماله هو ممنوع للشباب وبعدها كتب معظم مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين التي شاركه في كتابتها صاحبها سمير خفاجي ومن أهم المسرحيات التي كتبها أو شارك في كتابتها أنا فين وانت فين؟ أنا وهو وهي حواء الساعة 12 الزوج العاشر قصة الحي الغربي. العيال كبرت. إنها حقا عائلة محترمة. سيدة الجميلة. ريا وسكينة. على شأن خاطر عيونك. وبالنسبة للتلفزيون، فقد قدم عدة مسلسلات من بينها الشاهد الوحيد. عيون. الصول مجهد. وأما السينما، فقد قام بكتابة السيناريو والحوار لأكثر من خمسين فيلما كوميديا، كان آخرها فيلم شويش نص الليل. وآخر أعماله المسرحية مسرحية اثنين شبه بعض كما انتهى قبل رحيله من مسرحية شارع محمد علي التي قامت ببطولتها الفنانة شريهان مع الراحل فريد شوئي وقد رحل عنا الكاتب المسرحي بهجة أمر في الثالث من شهر يناير عام 1989 منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم كاتب والمؤلف المسرحي استاذ بهجة أمر اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ وجدي نتكلم بصراحه أوي ما تزعلش؟ لا اطلاقا يعني متعود انك تضحك الناس امم سهله الحكايه دي صعبه جدا ايه وجه الصعوبه يعني انت بتبيع الميه في حاره الشعب المصري متعود انه يضحك على طول وينكت على طول حتى في احلى فترات حياته كان سلاحه الوحيد هو النكته فانك تنكت طبعا يعني فقد الشيء لا يعطيه انت شايفين المؤلفين الكوميديا اللي ب... او المؤلفين اللي بيكتبوا الكوميديا في المسرح كلهم دمام خفيفة المسرح المسري وهما دول كتاب كوميديا كتاب أنا أنا أحيانا بشوف مسرحيات كوميديا يعني بيتيألي أن أعيط يا إما من غيزي يا إما من اسفي على المجهود الضائع للممثلين وللمجهود الضائع للناس اللي قاعدة في المسرح بتتفارك في حاجة منهم لك؟ مش لي ومش غرور بس م. الحياة يمكن لإني بتأل نأوه في الكتابة بالنسبة للمسرح وممكن كل سنة بقى مسرحية واحدة عشان كده ما حصلت ليش الحكاية يعني مسرحيه المغفر كانت من المسرحيات اللي تعتبرها بتدحك الناس؟ كانت بتدحك الناس بس الحياه توقفت لاسباب يعني السبب ان كان بطل العرض الأستاذ عمينة ندي كان قدامه بطل اخر كوميديا اللي هو الزعم نعمة البولي فحصلت أزمة عنيفة جدا بعد بداية العرض بأيام لإصرار الأستاذ امين على انه هو المضحك الوحيد يعني حتى قال ما معناه ان انا اللي اشوط في الجون بس م. رغم انك في ما في كلمه وانت تاخذ لان المفروض ان اللي حتى اللي بيشوط الكرة في الجون ما بيوصلش للجون لوحده لازم حد يسلم له على الاقل يعني فيش لاعب يقدر يقعد يلعب قدام فرقه بحالها يعني لازم دا يسلم ده يسلم ده لحد اللي ما بيشوطه ده كان العيب في الرواية و... يعني بس ولا النص كمان ثاني بيتهيالي لو كان في عيب في النص كان ظهر في البروفات يعني نحنا احنا قعدنا عليها بروفات مده طويله كان ممكن يعترض لو كان في اي عيب في النص نغمه الفاتنه كان فيها نسبه ضحك عاليه اه طبعا مم. انما يبدو ان التسرع الناس اللي اللي انتجت هذه المسرحيه ما خلهاش تستوي في بروفات يعني ويمكن لتراخي المخرج في انه يعمل كنترول على الممثلين يعني كان جديد لسه راجع من بعثه في الخارج بس ده اتهام صعب قوي يا استاذ لان يعني معنى ان كل المخرج جاي من الخارج ما بيقدرش يعمل كنترول لا على مش شرط لا ده مش من ما دي بترجع للمخرج نفسه يعني ما في برضه مخرج اشتغال قبل كده من غير لبعثات ولا حاجة مع فؤاد المؤنس ومع شوكر وكان قادر يحمل أو وطلع عرض اخد وقته انما في ناس بتعتبر ان دي يعني انه يخرج مصرحية مضمونة جمهريات قبل ما تطارد فبيبقى عايز ياخد الفرصة لاي شكل حتى لو على حساب عمله كان من اسباب التسرع ده انك عملت مشكلة ووقفت العرض يوم دي كانت احد الاسباب بس والسبب الجوهاري ان الفصل الثالث الحقيقة اكش موافق على كلمات لغانية المكتوبة فيه مش لعيب فيها يعني إنما لعدم توفقها مع النص المسرحي نفسه يعني مثلا توصل للفصل الفصل الاول والتاني نجمة اللي هي بطلت العرض شخصية بتتكلم بأسلوب معايد في الفصل التالت كلام الأغاني خليها تقول شيء مختلف تماما يعني أنا مبوصر في الفصل الأول والفصل الثاني بتقول كلام من الشارع بتردح بتقول كلام غريب جدا وبعدين في الفصل بتقول شيء يشبه الشعر صحيح حبته تطورته كل حاجة لكن الإنسان لما بيحب برضو ما بيمنعش إنه يتكلم من خلال بيئته ومن خلال إحساسه وإحساسه بالمكان اللي هو متربي فيه لكن إنها تقف تقول شعر وبتقول عصفورة الليل الرجع التاني والحاجات دي حاجات ما تركبش إطلاقا مع الشخصية ولا مع مظهر الممثلة حتى اللي بتادي تقوله هو كلمات الأغاني مفروض تبقى جزء من المفروض جزء لا ينفصل من العمل الدرامي م. يعني أنا ما بشتغل مسرح فيه استعراضات بكتب الاستعراض كحوار عادي وبعدين بقعد مع مؤلف الأغاني بقول له الجزء ده من هنا لحد هنا المفروض انه يبقى نظم يعني ويلاح ده ما حصلش في المسرحية؟ يعني بتقريبا ما حصلش انه كان شيء بره التطور بتاع الحادثة وبره الشخص حتى بعد ما خدت حكم من حكامه بوقف العرض؟ حتى بعد ما خدت حكم من حكامه بوقف العرض لان بقى الحقيقة يعني كنت عايز اثبت نظرية اكتر من ان كنت عايز اغير روابط كنت عايز اقول ان المؤلف هو سيد العرض وده الشيء اللي بيرفضوه لحد الوقت يا اصحاب الفرق او نجوم المسرح. يعني كنت عايز انبه زملائي المؤلفين الى ان لهم حق لازم يتمسكوا بيه ولازم اصحاب الفرق ولازم النجوم تفهم ان المؤلف هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة طبعا بالتعاون وبالتفاهم لكن اساسا يعني هو مبتكر الفكرة وهو مبتكر العلاج فلا يمكن حد غيره حيضر يتخيل الشكل يعني أن مشكلة تصار بين المؤلف ومخرج وممثل كبير زي أستاذ فؤاد المهندس لما يجل أستاذ فؤاد المهندس يوافق على كلام أغاني لمسرحية مفروض أستاذ فؤاد فنان كبير ويستطيع إن هو يقول أنه ده مطابخ للموقف ولا لا أستاذ فؤاد المهندس في هذه المسرحية ما كانش ممثل بس كان منتج أيضا كان مرتبط بعربيين فكان من الصعب عليه أنه يتراجع. وبعدين شباك زجر كان مفتوح وكان الحاجز قبل كده بمدة فما فكرش من خلال عقلية الفنان بس فكر كمان من خلال عقلية المونتج الفنان فؤاد المهندس انا مع اخوي وحبيبي حبيبي وزميلي بهجت في ان كلام الاغاني مكمل للنص انما عايز اقول للبهجت الفصل التالت كان مكتوب صحيح ظريف انما ناقص كلام اغاني ومش شباك تذاكر كان السبب في ان احنا استدعينا الاستاذ حسين السيد عشان يكتب مم. لا احنا شفنا ان اصلح واحد لكتابة اغاني الفصل الثالث هو الاستاذ حسين السيد <تصفيق> مده مش بيكار اغاني مصحاكت كويسة اوش يعني بهجت لما اعترض على الاغاني مكنوش حق والله بهجت كمؤلف ما دارش أقول ما كانش له حق إنما باجت فيه عنده عقله عجيب شوية باجت بيفكر بطريقة مش مش مزبوطة بالمشاكل اللي حزرت مع فرقة الأستاذ فؤاد توقف التعاون بينك وبينهم كمؤلف هي مش مشاكل هي زي ما قالت شوكر ان انا بدقق بس مش اكتر وزي ما بدقق زي كلهم ما والغرض الاساسي ان احنا ننتج في الاخر مصرحية تسعد الناس لكن اني امتنعت اتطوم مع فؤاد ما اعتقدش وما اعتقدش ان فؤاد وشبكرة امتناه عن التعاون مع اطلاق لان احنا بنكمل بعض تقريبا يعني. يعني عمل فني يحصل فيه مثل هذه المشاكل دلبوت مش هيوصل للناس في الاخر لا دلبوت ده, هل... ده, ده اطلاق خلي ما فيه الحب اللي... اللي بيجمع كل العناصر اللي مشتركة فيه هو لو ما كانش فيه حب ما كانش فيه خناء يعني انا لو ما همنيش العمل ما هتمش به لكن طالما ان انا بحب العمل و... وسعيدنا ان انا اتعاون مع الناس اللي فيه لازم ولازم نختلف لازم نختلف ولازم مشاكل لكن لو ما بالنسبة لي لا يمسل شيء لنفسي حسيبه وامشي وهما بالتالي كتب بس مشاكلك كترت لا اطلاقا هما كانش غير ناجمة دي ومسألة المسرعية الجديدة عروس عريسة بس مش اقدر بس مشاكلها كترت قوي ومما ترتب عليها وقف العرض ما هو وقف العرض لسبب يعني الحقيقة ان الاخ المخرج يعني ماقدرش يفع من النص أو اطلاقا يعني ما ما كانش صادق مع نفسه في فاهم النص يعني وبعدين اللي انا اشوفه في اوروبا ما ينفعش في مصر ده اذا انا كنت شفت حاجه يعني انما في اساسا انا بقدم لثقافات معينه لفهم معين لو كنتش ابقى عارف انا هقول للناس دي ايه يبقى مفيش ده اقوله يعني, يعني مش زي مثلا ان انا اروح مصرح اتجيب الاقي اللي المخوفتية دول اللي يقولوا هو هو هو اللي بيسمونه كورس دول والناس عندنا ما يعرفوش ايه الكورس ده هو ايه بقعد اسم عبداني الجمهور يقولوا مين اللي بيخوفونا دول وقصدهم ايه من كده يعني مسألة الحقيقة ما, ما تبقاش مفهومة فده بالضبط كان اللي حاصل في عروسه وعريس ان المخرج في حاجات تتفرج عليها او حاجات سمع عنها بيحاول يحطها في مصرحنا المصري و... مش المخرج مفروض ان هو صاحب تجربة ورجل لسه راجع من بعثة ومن حقه ان هو يدي رؤيته الجديدة للعمل يمكن يمكن انت الاسلوب اللي انت متعود عليه في الاخراج جايزه هو يعمل شيء جديد لسه ما هو لازم يوصلني اولا علشان احسه لأنه ما هي, لو أنا هي, ما هي رؤية المخرج ما معلش ما هي المص المخرج مهمة جدا بس من خلال الكتابة يعني المخرج ما يقدرش يمسك ورق ابيض ويعمل من خلال رؤية اطلقت يعني دايما المخرج هو بيبقى ماسك النص المسرح بايده وبالايد الثانيه نبض ما الناس لا هو انا هقول لحضرتك حاجة ما هو من خلال ايه من خلال الموجود يعني لا يمكن انا مثلا اروح لترزي وادي له حته خشب ابلكاش واقول له اعمل لي بادلة التشبيه بترزي يمكن بعيد عن العمل و... الفني يعني يعني بقى في... الناتج إيه؟, ايه الناتج ان من خلال الارضيه اللي انا ب... ب... ببتدي منها لازم يكون الشكل اللي حاصل يعني مش ممكن انا بعمل عمل مثلا في استعرضات في أغاني في حاجات زي كده وبعدين أبوز تلاقي نفسي بعمل خزع بلات غريبة جدا وفي ناس بتعمل هو، وحاجات أنا مش فاهمها مش, مش يمكن هو لو رؤية لما تنتهي المسرحية وتبقى جاهزة للعرض أنا بقالي سيبتشور يبقى... بستنى ده يعني أنا ملاجأتش لده بس إلا باستشور المشاكل اللي عملت دي مش يمكن قدت إلى موقف غير أنا ما ده... عملتش هزي المشاكل أنا باعتبراش مشاكل أولا لكن يعني أنا مع نفسي أن أنا استعير تعبيرك. يعني اذا كانت هي مشاكل انا ما لقيتلهاش الا لما ياسست ان انا قعدت 6 اشهر استنى النتيجه اقول برنس كان اللي انت قلته يجوز الرؤيا هتتجمع في الاخر يجوز اللي عمل لما يركب على بعضه حيديني النتيجة اللي انا عايزها لكن بصيت لقيت في الاخر انها مشاهد متفرقة عبارة عن مجموعة خزع خزعبلات مش قادر افهمها يعني انا اللي كاتب النص قعدت في الاخر قلت ايه ده ايه الحكايه دي مي؟ مي؟ انا مش عارف الكلام ده يعني حق... اذا كنت انا مش فاهمه ولا انا يا ترى الناس اللي في الصاله هتفهمه مم. فحاولت اتفاهم معها فما امكانش متمسك هو بحاجات فقلت له لأ يعني ده غلط وينوقف ده انما المسألة حلت تقريبا يعني بالتفاهم مع استاذ سيد بيدير يعني قدرنا نوصل لحاجات معقولة برضو وان شاء الله برضو المسرحية ضرورية حتى اطلعين مين لا هيكمل استاذ سيد بيدير استاذ سيد بيدير رئيس مجلس ادارة هيئة فنون المسرح والموسيقى عليتك حتكمل العرض بدل المخرج؟ المخرج موجود المخرج هو اللي هيكمله انا اكمله ليه المشاكل عادة اللي بتبقى في الاعمال الفنية بتبقى موجودة دايما في فترة الاعداد ولا ده مشاكله كانت زيادة عن الحد المألوف في الاعادة بيكون مفيش عمل فني بيتم من غير ما تعترضوا بعض المشاكل خصوصا حكاية النص سواء في المسرح او السينما او الازار التلفزيون. بيحصل خلاف وجهات النظر كل واحد بياخد وجهة نظر معينة المؤلف له رؤية معينة والمخرج له رؤية تانية وبيحصل خلاف عليها باستمرار وبيتم يعني الاتفاق والتصافي والعمل بيخرج لمنور في الآخر يعني باتفاق الطرفين العمل اللي بيرثبت بمشاكل بالنسبة لك خصوصا لما يكون من تأليفك بعد تجربة نجمة فاتنة تعتقد انه تبقى مرتاح له ولا المشاكل دي بتؤثر عليه في العرض مع الناس اظن يعني بعمل المشاكل دي برضه وبقول اللفظ رغم رفضي له انما انا ب يعني طب ساميها ايه يعني طبعا انت هترفض يعني يعني هي اضطرابات مش اكتر امم يعني اضطرابات امال المشاكل تبقى ايه مشاكل بقى ان المؤلف حال ممثلين على المخرج على الناس دي كلها الدور ضرب في بعض مثلا وده, ما حصلش, وده ما حصلش في ده ما حصلش ومش يعني طب النتيجة اللي انتهت بمرض المخرج تسميها إيه؟ يعني, يعني ده مش مشاكل؟ لا وضعي أن المخرج يصاب مثل هذا المرض اللي أنا أسميها يقعده. حساسية يمكن من المخرج م. يعني مش أكثر واللقاء التالي مع الفنانة ناديا لطفي الفنانة ناديا لطفي من مواليد الثالث من شهر يناير عام 1937 حصلت على دبلوم من المدرسة الألمانية عام 1955 تربعت نديا لطفي على عرش السينما واستطاعت أن تخلق لنفسها أسلوبا متميزا في الأداء الدرامي وقد قدمت أفلاما تعد من علامات السينما فقدمت للسينما أول أفلامها سلطان مع فريد شوئي ورج أبازة ثم توالت الأفلام وبلغ عددها نحو 86 فيلم من بينها حب الوحيد عمالقة البحار السبع بنات مع الذكريات مذكرات التلميذة الخطايا للرجال فقط المستحيل الخائنة النظارة السوداء عدو المرأة الإخوة الأعداء الممياء على ورق سلفان. بديع مصبني وقد قدمت للمصرح ناديا لطفي مسرحية واحدة هي بنبك الشر وقدمت للتلفزيون مسلسل ناس ولاد ناس ومن الجوائز التي حصلت عليها الفنانة نادية لطفي جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم السبع بنات عام 1961 جائزة من المؤسسة العامة للسينما عن فيلم أيام الحب عام 1968 جائزة من مهرجان طنجة جائزة من مهرجان لوكاينو للشباب عن فيلم قاعد دوميا عام 1970 التقدير الذهبي من الجمعية المصرية لكتاب السينما عن دورها في فيلم رحلة داخل امرأة عام 78 في تصور الفنانة العربية الكبيرة نادية لطفي باعتبار ان انتي مارستي يعني العطاء الفني في اكتر من قطاع او قناة السينما اصعب ولا التلفزيون اصعب ولا الاذاعه اصعب يعني هو ما تقدريش تقولي مين اصعب لأنه في الفتره اللي الواحد بيادي فيها اي عمل فني بتبقى هي مرحله صعوبه كامله يعني اذا كان على بالنسبه للاثير او للاذاعه فهنا الفنان بيحاول يجسد من خلال صوته الكلمه بحيث ان المستمع تصله كأنها صوره طيب ده الاصعب معلش <تصفيق> <تصفيق> بالنسبة للسينما بتبقى فيها شمول اكتر لان بيبقى كمان في اللياقه والشكل والتعبير برضو الصوت والصوره لم يسقط سهوا مني أسألك على تجربة المسرح اللي مارستيها وبيقولوا برضو المسرح الفن الأصعب ما أنا لك كل عمل فني بيبقى في مرحلته هو كله الصعوبة فيه لا عايزك قيميلي تجربتك مع المسرح مع المسرح طبعا برضو وسيلة تعبير مختلفة عن السينما. هنا <تصفيق> السينما فيها يعني نقدر نقول الفرق بين العصر الزراعي وعصر الآلة أه. ففي المسرح بيبقى في الحياة والتواجد والعلاقة المباشرة مع المشاهد لكن يمكن بيبقى فيها تسامح المشاهد لأن بيبقى هنا العلاقة إنسانية فممكن أنا أغلت ممكن جملة تروح مني ممكن يعني بفيه التصرف الإنساني موجود فهنا بيبقى غفران المشاهد غير السينما لكن السينما يقول أنا ما بسجل الجملة او بسجل المشهد وفي شيء ناقص فمش هقدر بعد نزول الفيلم أو بعد طبع المشهد ان أنا أرجعه لكن ممكن يتعدل ما قبل الطبع لا شوفي هو بيتعدل إزاي فريدي أنا بقول الجملة دلوقتي ممكن أعيدها عشر مرات لكن اللي, اللي, اللي بتسجل لا يمكن أعيدها بعد كده فمش هي مش حكاية ده أنا بس حامل فيلم وصلحه بعدين لكن على المسرح أنا بقدر النهاردة ممكن الجملة أتزوقها باخد على طول الرد رد الفعل. رد الفعل من المشاهد بحس هالجملة مساحتها سريمة حلوة لها قبول أجودها تاني يوم فده له يعني كل حاجة لها زح حدين يعني مه. ده له صعوبته هنا وسهولته هنا مه. في اكتر من فنان كبير يعني فنان مسرحي كبير لم ينجح في السينما والعكس صحيح في اكتر من فنان سينمائي كبير لم ينجح في المسرح بيقولوا انه السبب انه فنان المسرح بيحاول يوصل صوته او يوصل الحركة الى اخر مشاهد متواجد على اخر كرسي في المسرح فبتبقى الحركة بتاعته او صوته يعني جرعتها مكسفة اكتر قدام الكاميرا وبالتالي بيفشل بالنسبة لفنانين السينما اللي مرسوا التجربة دي على المسرح تفتكري يعني هل الرأي المسرحي ده صحيح ابتداء لان على المسرح العين اللي, اللي المشاهد بتختلف من من مكان إلى آخر يعني صف الأول غير صف الأخراني <تصفيق> فأنا بيبذل الفنان أو المؤدي آآ الحركة مضاعفة أو الجملة أو التعبير لكن عين الكاميرا أكثر حدث ده زي المجهر بقى زي المايكروسكوب <تصفيق> فلازم يدي الإحساس وببساطة جدا لأن هنا الكاميرا على حسب كمان العدسة احيانا مثلا بتبقى 300. تلتمية تلتمية يعني ايه يعني الشرايين او الخلج او المسام بتاعت الوجه <تصفيق> اذا شي صدقة جدا ومعبرة تماما وبسيطة جدا <تصفيق> تبقى ما يتقبلهاش المشاهد وبيشوف اكتر من عين العادية يعني هنا الصعوبة بقى السينما عايزة احتراف أكتر يعني لا مفيش احتراف يعني هو عاوز احتراف أح... او تآلف مع الكاميرا يعني الانسان بيقوله هو عايز لا يعني هو اي فن لازم الفنان ينسلخ من ذاته <تصفيق> وكلما كان قادر ان ينسلخ ويركز ي... ي... ي... في التعبير عن الشخصية بتبقى متكاملة بتصل بصدق للمشاهد لكن في فرق هنا وقوفك امام الكاميرا وامام العين المجردة تختلف كبير قوي أوه. ولذلك يمكن نسبة عالية قوي من فنان السينما ممكن ينجح على المسرح أوه. لكن صعوبة الفنان المسرح عشان ينجح على السينما لان هو بيكون اعتاد وسيلة تعبير فبيبقى إذا بس في قادرين على زبط بقى هذه النسبة أو الجرع الاحتراف بقى بالعودة لرأي كان قاله لي الفنان العربي العالمي الكبير عمر الشريف آه عن آه الفنان والكاميرا المخرج هو بيوجه لا بيبقى يعني ممثل مسرح هو كمان عارف ان الكاميرا قريبة ان وشه هيبقى كبير قوي على الشاشة وبعدين في مخرج بيوجه لا هو مجرد ان الكاميرا بتحبوش يعني دي حاجة من الحاجات اللي ما حدش قدر يفصلها ابدا طب والكاميرا حبتك؟ اه ايوه طبعا لان انا يعني لحد ما نجحت في السلم تعليق انا بعتقد ان صحوبيه الكاميرا مع الفنان هي صحوبيه الفنان مع نفسه كلما كان قادر على السيطره والاراده ان يخرج من ذاته كلما كانت الكاميرا قريبه منه <تصفيق> كلما كان حاسس بذاته كلما الكاميرا كشفت هذا في بالنسبه لناديه لطفي كانت الكاميرا مصاحبها لا طبعا في اول بدايه عملي يعني حتى كنت انا كمشاهده هعد اقول ايه طب هي الممثله دي او الفنانه دي ليه ما بتتكلمش طبيعي ليه ما بتمسكش تليفون طبيعي ليه ابتسامتها ما بتكونش طبيعي <تصفيق> اصعب شيء ان الانسان يكون طبيعي وهو تحت عين ترقبه وتسجل ما يقوله <تصفيق> فهنا كل المحاولة ازاي انت تقدري تلغي كل شيء الا المعنى او الجملة او الشخصيه اللي انت بتقدميها دي صعبة جدا يعني سبب تخاصم الكاميرا مع سين من الفنانين الافتعال قطعا من غير شك ودي المشاهد بيحسها على طول يعني دي مش عاوزه تعليم طول تلاقي الرجل اللي في استغلاله إيه ده بيمثل قوي قوي بس يعني مشكلة شكلها بسيط حقيقة الأمر صعبة جدا إن الإنسان يقدر يخرج ويلغي كل ما حواليه من حياته الشخصية أو من أفكاره اللي بدور في مخه بحيث انه يركز تركيز كامل في الشخصيه اللي بيقدمها الفنانة العربية الكبيرة ناديا لطفي تسمحي لي أسألك سؤال محدد السينما المصرية إلى أين تسير في خط تصاعدي ولا في خط مستقيم ولا في خط تنازلي بأمانة او نقدر نقول إنها يعني مش بالشكل يعني الشكل اللي حضرتك تقولي عليه هي في حالة نزول وهبوط بمعنى إلى أن تستقر على شيء واعتقد انها بتعبر عن المجتمع بما فيه نفس المس... لحد النهارده المجتمعات العربيه ما ما ما, ما لكزتش او بقت لها خط واضح مستقيم فبالتالي هي بتعبر لان اي فن بيعبر عن ما حوله مش بيجي من فراغ يعني زي كانت السينما بتعمل موضوعات فريدي إنها بنقول عليها دي مش هي اللي احنا نتبناها فهي برضو بتعبر عن شيء موجود في هذا المجتمع وأعتقد إنها أصدق شيء موجود في مجتمعنا هي السينما العربية يعني سوزي تقولي إنه السينما المصرية أو السينما العربية هي انعكاس حقيقي للمجتمع لا شك بصلا ان السينما بتجمع أشياء كثيرة يعني بتجمع الكلمة الراي الصناعة التجارة <تصفيق> السياسة كل شيء بتجمع أنا شايفة دلوقتي على مكتب الفنانة العربية الكبيرة ناديا في أكوام من السيناريوهات قاعدين في تجمد يمكن أريتيهم وليكي رأي فيهم ولا ما أريتيهمش وانت قلتي السينما هي الحب الكبير الحب الكبير حصل له إيه <تصفيق> لا يعني كامن وموجود بس أنا بحس إيه يعني أنا عملت أو ترقت مجالات كثيرة من خلال السينما بينما زجها بأشكالها بموضوعاتها بشريح كبيرة من مجتمعنا العربي والمصري يمكن أتمنى إن النهاردة ألقى الشيء اللي حس إني بتكلم فيه في الحاضر يعني أنا زهقت إن أنا أكلم بأصل رجعي وأخدها يعني من خلال موضوعات أو شخصيات لأن يعني مش ممكن أفضل أتكلم من خلال الماضي أو من أشكال أنا حاسة أنها ما هيش وقعية ملموسة تعبر عن المواطن العربي المصري سميه أو المرأة فإلى أن أجد الشخصية الوقعية السادقة الجريئة اللي بتقول حاجة تفيد هتلاقيني أول واحدة يعني معنى كلام سيادتك انه نضبط الافكار المعاصرة او المستحددة واللي تواكب العصر الحديث او مصر الجديدة اليوم انا شايفة كده يعني شايفة كده من خلال يعني ما يقدم من كلمة او قصة او موضوع فيا اما الكتاب بترجع بتبعد عن الموضوع ده باشكال مش وقعية م? يا ب ما عرفش الأذاب الحقيقية ما أغلب الكتب طبعاً ما في يعني في أجيال حقة كبيرة والأسف في ندوة. واللقاء التالي مع الكاتب الروائي يحيى حقي وهو كاتب وروائي مصري. ولد في أسرة لها جذور تركية في القاهرة وقد حصل على تعليم جيد حتى انخرط في المحامة ودرس في معهد الحقوق بالقاهرة وكان تخرجه منه في عام 1925 ويعتبر يحيى حقي علامة بارزة في الأدب والسينما وهو من كبار الأدباء المصريين بجانب نجيب محفوظ ويوسف إدريس قضى يحيى حقي عمره كله في الخدمة المدنية حيث عمل بالسلك الدبلوماسي المصري ثم تم تعيينه في منصب مستشار في دار الكتب والوثائق القومية أما في المجال الأدبي فقد نشا أربع مجموعات من القصص القصيرة ومن أشهر رواياته أنديل مهاشم كما كتب العديد من المقالات والقصص القصيرة الأخرى كما عمل محررا لمجلة أدبية وهي المجلة من عام 61 حتى واحد 71 وقد قدمت السينما العديد من أعماله منها أنديل مهاشم البستجي ساري الكحل وقد رحل عن عالمنا في التاسع من ديسمبر عام 1992 مهرجان النجوم <تصفيق> أستاذ يحيح حقي أشهر أعمالك أنديل المهاشم وهي الرواية الطويلة الوحيدة من بين كتاباتك رغم العديد من الكتابات اللي حضرتك قدمتها للمكتبة العربية ليه حضرتك ما قدمتش القصة الطويلة وليه حضرتك كان تركيزك الأساسي على القصة القصيرة آه آه يعني, آه يعني يجب أن يعترف الإنسان بحدود مقدرتي ولا يتجاوزها ولا يبقى احمق فأنا الحقيقة تحركت دائما في حدود مقدرتي وهي أن أني اميل في قراره نفسي إلى الشاه واقرب النماذج الأدبية للشعر هي القصة القصيرة وثانيا ظروف النشر يمكن في ذلك الوقت كانت تستدعي ان القصة القصيرة تنشر بسهولة عن القصة الطويلة ويمكن انا لا احب الا التولعك ولو اني لكل قاعدة استثناء وانا قاعدة لتواجن عليك دلوقتي الكاتب الكبير الاستاذ يحي حقي حضرتك تذكر اولى محاولاتك في الكتابة الأدبية؟ والله صعب جدا لان انت عارفه عمري كم دلوقتي تمانين سنة ربنا اديك طلطل العمر عشان, عشان اذكر هذا داعي كمبيوتر يكون وياي على كل حال انا بدأت انشر في السياسة اليومية في حدود وانا عمري تمنتاشر سنة تسعتاشر سنة بعد قصص قصيرة انما الغريب بقى انني كنت ارسل هذه القصص بالبريد فتر انشر بل ارسلت ست مقالات في نقد محمود طاهر لشين عليه رحمة الله لجريدة البلاغ بامضاء كاتب غير معروف في ذلك الوقت فإذا تنشر هذه المقالات كانت الصحف بتفتح صدرها ل... لما يرد إليها من المقالات وربما كان فيها لا يزال أناس يقرؤون ما يصلهم بالبريد قراء أمين ولهم بصر بما يبشر به ها مثل هذه الكتابات فينشره بالكاتب يجب أن يكون في كل جورنال عندنا ناس اختصاصهم الوحيد قراءة ما يرد إليه الكاتب الكبير أساتذة حي حقي يعني إذا كنا بنتكلم عن رحلة حياة حضرتك ف يعني لازم نتوقف عند فترة هامة في حياة حضرتك وهي فترة العمل بوزارة الخارجية أو العمل في الخارج يعني ومدى تأثير هذه الفترة على كتاباتك حضرتك بدأت بالعمل في جدة زي ما حضرتك ذكرت أيوة. كان تأثير هذه الفترة فترة العمل بالخارج على كتاباتك إيه اولا أنا انتقلت نقلة غريبة جدا أنا في منفلوت كنت ساعات راكب حمار لمدة 12 ساعة وربعة مش عارف كنت بهزي رجليه ولا لا لك وساعات كان لازم ابقى ماسك شمسيه وفي ايدي من ناشا كمان واللجام في حاجه صعب فاذا بيه فجاه اجد نفسي راكب عربيه وعليها عالم ويقول لك سفاره وسفير وعجزيه فكتني ولكن الحمد لله انني اشتغلت معاون اقدر قبل ما اروح السلك السياسي لان انا رحت لهم معجون في طين مصر ولا احد يضحك علي ويقول لي انت لابس ممكن او انت افهم لا انا خارج من طين مصر فنما بفضل هذه الخدمة اتصلت حقيقة بالحياه الثقافيه الأوروبية من موسيقى من مسرح من سينما من أدب من مجلات وكانت الحياة في ذلك الوقت قبل الحرب العالمية الأخيرة من أرخص ما يمكن وكانت مهياتنا ضئيلة في الخريقة في جدا يعني مرتبي وأنا في جدة كان 25 جنيه كل على بعض وفي اسطنبول وفي روما يمكن 35 جنيه ما بال ولكن كنا عايشين عايشين والحمد لله يعني خدمتي في بزارة خارجية كونت الجانب الثقافي اللي عندي واتصالي بالحضارة الغربية ولكن أقول هل هذا شفتني شفت كده لا ما شفتني وبقول أنا مثلا لما أروح روما وأقف قدام أسارك الرومان الغربيين اللي جايين من شمال من فوق ألمانيا وفيا السويد والنرويج لما يوصلوا روما بينزاهله خالص ليه لان دي الحضاره الرومانيه وهم ما كانش لهم حضاره قبل كده فبيشوفوا حضاره غريبه جدا عليهم وبينزهروا بيبوا في حلق حتى بعض الكتاب بيؤرخ لهم مرحله ما قبل زياره روما وما بعد زياره روما حتى المصورين ايضا لان روما بقى الشمس فانا كده انا لما جيت من مصر لروما هنزعل عليه ده انا عندي عماره اهم منكم ميت مره وعندي حضاره اهم منكم ميت مره كتاب حقيبة في يد مسافر هل ده كان تأثير العمل بالخارج او يعني حتى اختيار العنوان لا ده تأثير رحلة قمت فيها أوروبا أخيرا وكتاب ده أنا من رايي أن يقرأ مع عندي لهم هاشم لأن عندي لهم أنا كنت بستعمل لليونين أبيض وسود وأنا بحارب الفكرة القائلة الغرب مادي 100% والشرق الروحي 100% هذا تدليس لا لا يمكن أن يقوم شعب أو مدنيه أو حضاره ماديه علمية دي تنهار فلا يزال في اوروبا كنيس ومصلين ومتقين ودراسات دينيه مستفيدة وكل حاجه وفيهم ناس ماديين واحنا عندنا روحانيات لكن في ناس ماديين وألعن من المدين بتوع فأنا فانا في ال... عندي اللهم استخدمت الابيض والاسود شويه ويمكن المتطلبات الفنيه بتاعت بناء القصه كانت تستلزم هذه الحده لكن في, في... حقيبة في يد مسافر حاولت أن أفسر لماذا هذا الخلاف بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية إيه سبب وأحارب وأحاول أن أجمع الاثنين على في ميدان واحد يتعرفني فيه خطوات في النقد ده عنوان كتاب لحضرتك بيقودنا لسؤال حول النقد الأدبي بالأمس ودوره في ظهور العديد من الكتاب أو العديد من الأدباء الكبار. ودوره النهاردة في اظهار عدد من الأدباء اللي ممكن يكون لهم شأن كبير في المستقبل والله هذا الكتاب كتبته بفضل أني لقيت نفسي في وقت من الأوقات قاعد في دار الكتب بعنوان مستشار دار الكتب ما أبدتش أي استشارة أو حتى لو أبدتها ما حدش استفاد منها فقدرت ترجع إلى أعداد جرائدة دي ما كنت نشرت فيها هذه المقالات وجمعت هذا الكتاب وكان قصدي ليس تعريف بما كتبت وإنما تقديم نموذج لكيف يتطور فكر كاتب ناقد على خلال عشرين أو ثلاثين سنة يعني كان المفروض أن يكون هذا الكتاب دراسة لتطور فكر ناقد مش للمقالات في حد ذاته والدقد يعني لا يمكن أن تنمو حركة أدبي ابدا إلا إذا كان في الميدان راجل بصير وعادل وحكيم يقدر يوزن لنا شوية الأمور ويبين لنا المنايك مع التبيه دائما أن المبدع يقرأ النقد ثم يهمله أو ينساه لأن حركة إبداعه لابد أن تنبعث من داخله مكوناته الزاتية وتأثراته الزاتية ونظرته هو للفن دي اللي حتقوده في الحياة لكن النقد يقدر يعني زي ما ينير له قليلا الطريق أنا ضد تخويف الناقد للكاتب يعني ناقد يقول ايه شروط القصة ثلاثه أن يكون لها بداية ونهاية وتطور وشارف وإذا عملتش كده تبعا فيش قصة يا أخي مش كده ليس في الفن كلمة نهائيه أبدا كل فنان يجدد في الفن يعني أنا عاوز الفنان يعرف ما سبقه، ولكن يقدر يكسر بس بشرط أن يعرفه ويلم ما ما فالنقد ف مع الأسف الشديد الأمريكي والإنجليز حولوا كل دراسه إنسانية إلى لغة لوغارتميه باعتبار ان ده الفني عاوز كده أو الصنعة عايز كده. فعندنا نقد لما تقري كلامهم تبص لك إنه لغة رتمية وتعبيرات مات، غريبه غريبة جدا. مع أن انا في رايي ان النقد هو عمل ابداعي ايضا يعني المقاله النقديه يجب تقريه بمتعه زي ما بتقري قصه او روايه ويجب ان الناقد يمتعك بارائه مش يستعرض عليك عطلاته فهذا هو الايه اللي, اللي اطلبه في النقد احنا عندنا في مصر في وقت من الاوقات كانت حركه نقد مزدهره نذكر منها محمد مندور الله يرحمه ومحمود امين العالم وعندنا لويس عوض الحيالة وفايدة يعني شخصيات كبيرة جدا خدمت حركة النقد وعندنا لوقت شوية شباب بيكتبهم لكن أنا برضو بطلب إليهم أن تكون مقالاتهم يعني إبداعي كعمل أدبي ما هوش عمل تيكنيكي الأديب الكبير أستاذ يحيي حقي وإحنا بنواصل رحلتنا عبر الزمان أو عبر سنوات طويلة زاخرة بالعطاء الأدبي الكبير نتوقف عند المكان وعن أهم الأماكن أو أكثرها تأثيرا على الكاتب الكبير الأستاذ يحيى حقي شخصيا وأدبيا أيضا يعني الأماكن اللي ساقتني الحياة إلى معرفتها دي ما يمكن قلنا عليها في بقى مكان أنا اللي سعيت إليه عشان أعرفه المحطة السكة الحديد ليه غرام شديد جدا أن أزور المحطة السكة الحديد وأعود وتأمل المسافرين والقادمين وحركة الشنط والجري والو... والشعور بالفراق وليها قصة غريبة جدا اسمها الدرس الأول جرت حوادثها في محطة سكه حديد ريفية في مدارة البحيرة اسمها ديسونس. وكان عندي أيضا مصلحة سك الحديد زمان كانت تدينا كتاب بإرشين دليل السكة الحديد في مواعيد القطارات كلها وأسماء جميع بلاد مصر من السلسلة على حسب الأطر كان عمدتي في كتاب دوت قصة هذا الكتاب أيضا لأن أعود أذكر القطار رخم كام وآيم كام وعمال الدريسه والأشخاص اللي بنشوفهم وإحنا ركبين الأطر بالليل فايتين على عمال الدريسين عدين على النار وإحنا بنبصلهم الشبابيك وهم بيبصلنا من الناحيه تانية فكل حركة الإطارات وبالاخص السكه الحديد لها تأثير كبير على في نهاية لقاءنا وقبل مشكر حضرتك حسأل حضرتك لو عادت عجلة الزمان مرة أخرى إلى الوراء حضرتك تختار نفس الطريق ولا في أهداف معينة حضرتك ما حققتهاش وبتتمنى أن تعود العجلة للوراء لتحقيقها أنا والله طلعت الأول عاوز أشتغل حكيم طبيب وكنت عاوز أتخصص في الأمراض العقلي لكن الطبيب لازم يروح قسم علمي وأنا كنت خايف تيجي لي مسألة تلخم فيها ما راح الله وعايز أنجح. ففضلت أن ادخل للخسم الأدبي وفي مطلع الشبابي كنت عاوز أشتغل سوا أطر الشعور بأن رأسي أطر بسرعة بالليل والفجر طالع كان بيشغلني جدا. وبعدين تمنيت أن أشتغل صحفي أمام المحاكم يعني أنا اللي قارئ صورة من المحاكم والقضايا لأن ده موضوع ممتع جداً جداً واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد من مواليد الخامس من شهر أبريل عام 1922 بطلخة حصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق ولم يكمل تعليمه في البداية وقد اضطرته ظروف إلى العمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك لإكمال دراسته حصل الرائد الإذاعي طهر أبو زيد على لسانس الحقوق عام 1948 ثم عين في الإذاع عام 50 كقارئ لنشرة الأخبار زامن في تلك الفترة الإذاعيين صفي المهندس عواطف البدري والعديد من الزملاء من الرواد الإذاعيين رأس إذاع الشرق الأوسط عام 67 وحتى 1972 خاض معركة انتخابات مجلس الأمة عام 57 وفاز فيها وأصبح عضوا في المجلس لأكثر من دورة برلمانية ومن أهم البرامج التي قدمها الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد جرب حظك وكان له تأثير كبير في المستمعين آنذاك رأي الشعب الذي قدمه في الإذاعة ثم انتقل إلى التلفزيون ونجح نجاحا كبيرا مع مجلس الأمة لنقل ما يدور بداخله إلى المستمعين الفن الشعبي الذي نجح نجاحا كبيرا واكتشف فيه العديد من المواهب التي أصبح لها شأن بعد ذلك في مجال الفن كان آخر برنامج قدمه طاهر أبو زيد أسبوعيات طاهر أبو زيد بشبكة البرنامج العام قبل رحيله في الرابع من يناير عام 2011 محطة إذاعة في أقل من ساعة محمد فؤاد منال العارف أعزائي المستمعين يسعد ويشرف بلقائكم الإذاعي طاهر أبو زيد والحق أنكم محشتموني كثيرا كثيرا كثيرا ويبدو أن موجة الخسخصة قد وصلت إلى الإذاعة وبالذات إلى مهرجان المناوعات والإذاعية المرموقة نادية صالح وبإشراف الأستاذ الأديب الصديق الشاعر فاروق شوشه حيث قرر البرنامج العام أن يعرض للبيع إذاعة مدتها أقل من ساعة اسبوعيا وبشرط أن يكون تملك هذه الإذاعة لمرة واحدة مرة واحدة والحمد لله على ذلك ولما كنت لم أدفع شيئا لتملك هذه الإذاعة ولا أنوي أن أدفع شيئا فقد قبلت المهمة الصعبة حيث سأكون وحدي مدير المحطة ومذيعها الوحيد ومعد برامجها وقارئ نشرتها الإخبارية وحامل شرائطها بل وحامل همومها أيضا وبعد هذا سيداتي وسادتي أرجو أن نستمع إلى شعار الإذاعة الإذاعة الخاصة الطاهرية ومقرها طلخة بلد الأبية عزيز المستمع يصحبنا في برامج اليوم اثنان من ألمع نجوم الفن في عصرنا وفي العصر الذي سبقه وفي العصر الذي سيلحقه معنا أم كلثوم وعبد الوهاب وتبدأ الآن أم كلثوم بتلاوة الآية الكريمة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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والغرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم شكرا يا سيد الكل أيها سادة حان الآن موعد نشرة الأخبار ونشرة الأخبار التي تقدمها الإذاعة الطاهرية نشرة فريدة إنها نشرة اخبار لم تحدث ومع ذلك فإنه يمكن أن تحدث في أي وقت فليس هناك مستحيل أبدا إنها نشرة اخبار الأماني وبالذات الأماني المصرية العربية الإنسانية اعلنت شركه ايطاليه ان البئر رقم 7 في شمال الدلتا قد تفجر منه البترول بغزاره مذهله وهذا البئر يقع في ضواحي طلخه امام قريه ميت الكرامه والتي كان اسمها من قبل ميت الغرق ويقال ان اماكن اخرى كثيره في هذه البقعه مرشحه لان تجعل المنطقه كلها عائمه على بحر من البترول الف الف مبروك توصل عدد من الشبان المصريين خريجي كلية التكنولوجيا بحلوان إلى اكتشاف سر الطاقة الذاتية أي الكهرباء التي تتحول الى حركة ثم تتحول الحركة ذاتيا إلى كهرباء وهكذا ومن أول التطبيقات التي تستعمل فيها هذه الطاقة السيارات حيث يبدأ انطلاق السيارة ببطارية كهربائية ثم تتحول الحركة إلى كهرباء لتشحن البطارية من جديد وهكذا وإذا تتحرك السيارة بلا وقود ولا تحدث أي تلوث ولا صوت ومما يذكر أن علماء العالم كانوا قد استقروا على أن الطاقة الذاتية هي مثل العنقاء والخل الوفي لا يمكن أن يكون لها وجود في واقع الحياة هذا وقد دعا هؤلاء الشبان إلى مؤتمر عالمي يعقد في القاهرة يوم 23 يوليو القادم لشرح سر هذا الاكتشاف المعجز يتحدثون في الدوائر السياسية عن ظاهرة ملفتة في مجلس الشعب المصري حيث عرض بالأمس استجواب في المجلس لم ينتهي المعتاد بالانتقال إلى جدول الأعمال بل انتهى بلجنة تحقيق مع الوزير المستجوب ومما يذكر أن رئيس الوزراء الذي كان حاضراً الجلسة تلقى قرار المجلس بصدر رحب وقف العالم مذهولاً أمام حدث له دلالة بالغة فمنذ ساعة ونصف وأثناء مواجهة رهيبة بين القوات الإسرائيلية ومظاهرة من النساء والأطفال الفلسطينيين لوح فجأة أحد الجنود الإسرائيليين بالعالم الفلسطيني فاندفع نحوه آلاف من المتظاهرين يحتضنونه ويقبلونه والجميع يرفعون أيديهم متشابكة حيث انضم لهم عدد آخر من الجنود الإسرائيليين في مظاهرة إنسانية تنطق بالسلام هذا وقد أصاب الذهول والوجوم الدوائر الإسرائيلية ولم يصدر تعليق واحد حتى الآن عن هذه الظاهرة وتؤكد الدوائر العالمية أن السلام يفرض نفسه بالرغم من كل شيء وهكذا سيداتي وسادتي انتهت نشرة الأخبار الطاهرية ونعود بعد ذلك إلى بقية فقرات الإذاعة الخاصة لنواصل الاستماع إليها أيها سيدة تذكرون الحب الخالد في قصة مجنون ليلى ليلى من الهاتف الداعي أقي سأرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا ما كنت يا عم فيهم أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من نارنا الدار ما كان من حطب جزل بساحتها اودى الرياح به والضيف والجار ليلى انتظر قيس ليلى ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك ما في بيتهم نار قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا متعت ليلى بالحياة وبلغت الارباع غفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبه خذي وعاء واملئيه لابن عمي حطبه ومن أشرف عبد الغفور في دور قيس ورباب حسين في دور ليلى الى فن الشعب وهذا هو اللحن المميز لهذا البرنامج فن الشعب الذي بدأ في سنة 1956 بلحن شعبي شهير هو عطشان يا صبايا وبتوزيع من الفنان عطية شراره من الألحان الشعبية الشهيرة في سوريا ولبنان لحن سكابة يا دموع العين سكابة وهذا اللحن نستمع إليه من محمد ضياء وندى يا سادة نعيش الان ونختتم الاذاعه مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ده زمرت ايدي يا استاذ عبد الوهاب الزماره اللي جنبي دي بقى انا على النيل آه، السعيد آه. والنيل بيمشي فيه قوافل من المراكب آه. اللي ي... رايحة على أصوان وجاية من أسوان ورايحة على أناطر الخيرية فدي ضمارة بتفكرني بالبواخر وأنا بركبها من أنصار البواخر منعرف <تصفيق> لسه بتخاف في الطائرات أموت من البواخر أموت. <تصفيق> الحقيقة مدام نهله في إحدى سهرات بوتتنا من الضحك عليك وأنت لا لا <تصفيق> في المطار وقاعد و... في الأرض الأستاذ محمد ايه الحكاية دي حكاية اني انا كانت مصلة فضلت تلح علي Ayy. والسيدات لما يلحوا على شيء, شيء خطير يعني <تسجيل> الانسان <تسجيل> ما يقدرش يخلص منهم يعني, يعني مكلمانجية من الدرجة <تسجيل> الاولى وفضلت يعني بقى تقولي على مزايا الطيارة وانك تركب <تسجيل> فيها <تسجيل> وانك اللي تعمله في خمس ايام تعمله في ثلاث ساعات واللي مش عارف ايه فركبت مرة طيارة وكنت حروحة ديسندورف أي. وكانت حجو أفتكر ثلاث مرات مرة في أتينا ومرة في, في في المجر اللي هي بودابست والمرة الثلاثة في فركبتها طبعا وخدت كل المنيمات والمغيبات والحقن <تصفيق> التنويم ومخدر حاجات يعني كان الواحد يعني داخل عملية جراحية يعني ياخد ومع ذلك طبعا لا نمت ولا وفيش حاجة عنايا فتحها وركبت الطيارة وبسيط بخط مستقيم كده ليه؟ عشان خاطر صوت الموتور اللي جاي في وداني ما أحسش بتغييره لأنه لو تغير في ودني معنى هذا أنه <تصفيق> <حاجة>. حصل خلل. أعزائي <تصفيق> المستمعين أرجو أن تكونوا قد معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المناة وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة, رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في الكراث الإذاعية صاحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبري